إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ام اهل السنة وجماعة اهل حق أويك أرين امام قولوا عملا وأبي الله هبيت ونابي بس من لا اله الا الله وهيش كده ويكد نبيه وكانت مخالفة لا اله الا الله بيت أو إصفاديني او لا اله الا الله يبوت ونابية تشكسيك تعواني أبكى تيبلي تو جهنمي دنخير أوش غلطة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد